وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذَا أُنزِخُ فَمِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَغْنُونَ بِاللَّهِ الظّنُونَا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافكون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا 119. وليسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا 111. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سؤلت فتنة لآتوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا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 من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله معوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأفون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان يكون في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة ذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون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 ومن يكن منكم لن الله ورسوله ويعمل صالحا نؤت اجرا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليدهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة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 الرجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء علما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 117. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 118. وداعيا إلى الله بإذنه وتراجا منيرا 119. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 وَمَنْ بَتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَذَلَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ عِيُّوْنُهُنَّ وَلَا يَحْذَنَ وَيَضْضِينَ بِمَا أَتِيتَهُنَّ كُلُّهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذ النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه نمتاع فاسألوه نمى وراء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 ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واستقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذيه وكان الله غفورا رحيما لئن لئلا ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمضفون في المدينة لنُغرينك بهم لنُغرينك بهم ثم لا يجاورنك في ذلك إلا قليلا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 الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا قالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب ودوههم في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 يُغْضِبُ وَأَثْنِي مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَدَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَدِيقًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا 111. وإنكم الله وكونوا قولا سبيدا 112. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 113. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عَرَضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَيِّ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقٌ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَنُّ مَنْ